أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونمتن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه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 من قبل فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم فقالت هل على بيتي لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى كيتقرئها ولا تحزن ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.